دلوقتي ايه يعني لو انا جيت وقلت لك ادي اوضه اهي الاوضه دي فيها يعني ممكن الواحد يذنب فيها ولا ياثوب لله ولكن هتطلع منها في اوضه ثانيه نار هتتحبس فيها مين اللي يوافق محدش لا يمكن حد يوافق ابدا عشان كده يا جماعه انا عايزكم تختاروا هدف السلسله دي انك تتغير السنه اللي فاتت في رمضان ما اتغيرتش ليه رغم انك جيت وصلت ما اتغيرتش ليه ليه ايه المانع ليه ما بتتبش ليه ما بتنطلقش ليه ما زلت ايه اللي منعك كيف تتغير كل دي الاسئله ده هي الله في السلسله دي ازاي الله هدف السلسله ديت ان كل فين الآن يا رب جه الوقت اللي هرجع لك فيه يا رب هدف السلسله دي انك ما تندمش ما حدش يندم لما يشوف قصور الجنه ورياض الجنه ما يندمش انه حرم نفسه منها في الدنيا هدف السلسلة دهيت ده. هدف السلسله ديت ان يحصل نقله في حياتنا يبقى 24 ساعه في حياتنا على فين يا شباب على ربنا عاوزك يا رب عاوزينك يا رب هدف السلسله دي انك تاخد قرار انك تاخد قرار اللي مش محجمه تاخد قرار اللي مش ملتزم ياخد قرار الملتزم اللي ما فيش ولا واحد التزم على ايده لغايه الوقت ياخد قرار المنقبه اللي نايمه اخوات على ما تفرج اخته قرار امراه فرعون خدت قرار اتخلت عن لقب سيده القصر الاولى وخدت سيده الجنه الاولى مع تلت نساء اربع نساء كده في التاريخ البشرية قاتل الماء خدت قرار ساب وطنه وبلده وكل حاجه وراح لربنا امراه عمران خدت قرار قدمت اغلى ما تملك لله قدمت بنتها مريم لله سبحانه وتعالى هدف السلسلة رمضان مش موسم طاعه بعد كده 11 شهر نعصي ربنا نضيع حسنات شهر رمضان يا جماعه موسم ان احنا نقف نفسنا ناخد قرار تغيير فكر ووجهه وطموح انا عايز طموحك يتغير انا عايز كل حاجه فيك تتغير انا عايز كل حاجه في نظرتك وبصيرتك ورؤيتك واراءك وطموحك وافكارك ومنهجك ورسالتك في الحياة تتغير عايزين نتغير يا شباب السلسله دي طوق نجاة تو نجاح باذن الله سبحانه وتعالى انا مش هسيبك أنا لو أختي اختي عايزه تخرج من الباب وبره الباب حفره نار مهما قاومتني مش هسيبها مش هسيبها تضيع نفسها أنا مش هسيبك لو انت مش عايز تيجي انا اللي هاجي لك احنا اللي هنجي يا شباب اس هدف السلسله ديت ان كلنا كلنا يوم القيامه على حضره الرسول الله صلى الله نبقى كلنا مع بعض واحنا رايحين للنبي نشرب كلنا مع بعض من حوض النبي ندخل كلنا مع بعض ان شاء الله من الفردوس الاعلى نروح كلنا مع بعض ننظر لوجه الله الكريم كلنا نبقى صحبه في الجنه زي ما كنا صحبه في الطهف الدنيا هدف السلسله ديت هدف كبير قوي قوي يا شباب اي والله احنا دلوقتي في قاطره قافله قافله انطلقت الى الله سبحانه وتعالى قافله الانقاذ شباب امه محمد لازم كله يشارك لازم كله يبقى معانا يعني انا دلوقتي عايز انقل لكم عايز لكم قصه لما قصه مبيره تبر اي انسان قصه واحده اسمها ام كلثوم عارفين ام كلثوم مش ام كلثوم بتاعت الايام بتاعت جيل الغيبوبه ام كلثوم بتاعت ام كلثوم ابي معيط ام كلثوم دي كانت بنت فتاه ضحت بكل حاجه عشان ربنا يا ترى ضحت ازاي وربنا كانت بنت عقبه بن ابي معيط عقبه أخبه اللي حاول يختلي النبي وشد على رقبه النبي عليه الصلاه والسلام الهدوم في صحن الكعبة والنبي وجف لركبتي النبي وقع واخشى عليه عليه الصلاه والسلام ولما جه ابو بكر مسك النعل وقعد يضرب ابو بكر لخيط مخله وش ابو بكر وضهره كله دم وحكم ابن امه عيط اللي قعد يضرب بظهر رجليه ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام صحن الكعبه عشان يموت رسول الله عقبه اللي امجب صله الجذور وامكه حطه على راس رسول الله الله عليه والرسول في صحن الكعبه عليه الصلاه والسلام رسول الله صحن الكعبه بيصلي وبيسجد لله عقبه بنته تتوب وتلتزم وتسلم بنته افضل ده بمعي عقبه ده مش عقبه ده عقبه بنت اسلمت دخل في قلبها نور الامام بنت صغيره فتاه صغيره ممكن تكون في سن بنات ثانوي وقت ما اسلمت ممكن تكون في سن بنات اول جامعه وقت ما اسلمت وتكتم اسلامها وما عارفه تقول ايه هتواجه مين ده بنت طاغوت من تواغيت الطواغيت اللي حربه الاسلام كنت مر الايام ويجي الهجره ويهاجر الصحابه ويشوفوا مكه وتفضح عليها مكه وما عارفه تعمل ايه ويجي بدر ابوها يتقتل في بدر عليه لعنه الله وما عارفه تعمل في سن الجواز بدل قولها يا ام كلثوم يا ام كلثوم هتوافق على مين مش وافقه على حد ازاي انا مش عايزه اتجوز مش عايزة تتجوزي ليه مش قادره تقول مش قادره تعقل وتمر سنة 2 3 4 يا بنات اللي عايزين تتجوزوا حتى لو شباب ما بيصلوش ازاي يا ام كلثوم هتعملي ايه مش عايزه مش عايزه هي مختاره ربنا سبحانه وتعالى